قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى